فرأيتم ما تمنون أنتم تقلقونه أم نحن الخالقون نحن قد thòc نح النوبمس موق نناأَ النُوبًا دلَ م ص قلونشي लोगों نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون And for all نُقْدُنُ نَفْسَنَا قُمُ الْمَوْتُ وَعَلِيمٌ لِّلنَّاسِ أَأَنْتُمْ لَأَوْلَاوُ لَعَتَبْتُمْ كَوْنٌ أَفَوَيْتُمْ مَا Oh no Muhammad. يكون لون وجهه الى الهله بالرا او e mm -hmm. بَلْ كُنْتُمْ aig que es Allahu akbar wa salatu wa salam ala rasulillah wa salatu wa salam فنزل من حميم وتصلية جحيم الله اكبر انا كل منطقه وتجبر <تصفيق> بسم الله ويعم ما نروح في ¡Aquí! استاذ <تصفيق> وهو بكل لسان علي Of oh, one voilà.